والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الجحافيل اسادا ودك به دولة الباطل فصف الجحافيل اساده ودك قُبِّهَ دَمُ لَطِيفٍ نَبِيِّ الْهُدَى قَدْ جَفَوْنَ الْكِرَامَ وعفن الشهية من المطعم نبي الهدى قد جفول الكرى وعفن الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعاة قرآنه المحكم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعاة قرآنه المحكم ونشهد من دب فورنا فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعوات الى الحق لسنا نرى له فديه دون بذل الدم دعوات الى الحق لسنا نرى له فديه دون بذل الدم والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الجحاف لآسى ذهو وذكوا به دولة الباطل فصف الجحاف لآسى ذهو وذكوا به دولة الباطل تآخت على الله أرواحنا إخاء يروعوا بناء الزمن تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن وباتت في ذا الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن وباتت في ذا الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاريبنا بالحزن رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاريبنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن وجند شداد اذًا إذا رمنا لبث رؤاستنا لا تهن والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصفوا الجحافل اساده ودكو به دوله الباطل فصفوا الجحافل اساده ودكو به دوله الباطل اخل الكفر اما تبعت الهدى فاصبحت فينا الاخ المفتدا اخل الكفر اما تبعت الهدى فاصبحت فينا الاخ المفتدا واما جهلت فنحن الكمات نقاضي الى الروع من هدد واما جهلت فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا فإنا نصول بروح الإله ونقف ركابا نبي الهدى فإنا نصول بروح الإله بروح الاله ونقفو ركابا نبي الهدى والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الجحافيل اساده ودكوا به دوله الباطل فصف الجحافيل اساده ودكوا به دوله الباطل الى النصر في الموقف الفاصلي الى النصر في الموقف الفاصلي